119. بمسمع من في القبور 110. إن أنت إلا نذير 111. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 112. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ مُثُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ مُثُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّهْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 مختلف الألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفيع إن الذين ياتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور